Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alif, la, mera Ketabun ahkimat ayaatuhu Thumma fussilat min ladun hakimin khabir A la ta'budu انني لكم منه نذير وبشير وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتكم الذي فضل فضله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 ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا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 Walئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور Walئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني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 خيراتهم كافرون اولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء يضاعف لهم العذاب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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واثبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا لا افلا تذكرون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه ان منكم نذير مبين الا تعبدون الا الله إني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 ولكني اراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله ان قرطتهم افلا تذكرون ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا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 Nie ma wątpliwości, że w tej chwili nie ma wątpliwości, że w tej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 فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا النور قل نحمل فيها من كل اثنين وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَطَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنْ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِاسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَاهَا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 يا قوم لا أسألكم عليه أجراً إن أجري إلا على الذي فقرني أفلا تعقلون وَيَا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً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 Inna koolu illa a'taroa keba'rhu alihatina bisu Kwa la inni ushidu wa shadu anni bari'u mima tushrikoon Min douni fakiidu ni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 جئناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد واتبعوا في هذه الدنيا لعنًا ويوم القيامه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 فَنَالَ الْأَرْضُ وَاسْتَعْمَرْكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُواهُ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فينا مرجوا قَبْلَ هذا Pani Przewodnicząca! نعبد ما يعبد Komisarzu! Panie Komisarzu! شك مما Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدون لي غير تخسير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 وَلَقَدْ جَاءَتْ Panie إِبْرَاهِيمَ Panie قَالُوا سَلَامًا Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu!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 إن موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل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 są اللَّهِ خَيْرٌ są إِن zadania, są وَمَا أَنَا są بِحَفِيظٍ قَالُوا يَا to zadania, są أَن تَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آباؤنا أو أن أفعل في أموالنا ما نشاء إنك لا الحليم الرشيد قل يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد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 ولولا رهدك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهد أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط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 فما أُغْنَت عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَسْبِيحٍ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ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 وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إِنَّ الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فَإِنَّ الله لا يضيع أَجْرَ المحسنين فَلَوْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُلُوبَ قِيَّةٍ هَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إلَّا قَلِيلاً مِنْ مَنْ أَجَئنا مِنْهُمْ وَالتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّ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 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلَّنَّ قُصْوَ عَلَيْكَ مِنْ أَبَائِ رُسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكر للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون يعملون على مكانتكم إن عاملون والأرض وإليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون